بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فاليوم نظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا